114. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة 115. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم مَا فلما جاء موسى لذيقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك 110. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما 119. ما تجلى ربه للجبل جعله دكا وفر موسى صعقا 110. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى 119. وقفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 110. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فقذها بقوة 117. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 118. سأريكم دار الفاسقين 119. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإ يَرَكُ ل آيَةِ لا يؤمنِنُوا بِهَا وَإ يَرَو سَبِيلَ مُشْدِ لَا يَاتَّخِذُ سَبلَ وَإ يَرَو سَبلَ الغََ التَّخِذُوه سَبِيلَ الغي يتخذوه سبيلا ذَلِكَ بِأَهُ كَذذَّبُ بِآياتِنَا وَكَانوا عَهَا غاتِلين 112. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 113. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار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 117. ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 118. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ لَنَا أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنِّي 119. وتهلكنا بما فعل السفهاء منا 110. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء 111. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين